فالله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم, يود أحدهم له يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمروا فالله بصير بما يعملون قل من كان عدو للجبريل فإنَّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً مصدقاً لما بين يديه وهده وبشرا للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبيريل وميكال فإنَّ الله عدو للكافرين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 مصدق لما معهم بذ فريق من الذين قوت الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.